ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصالنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا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 ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما تو على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء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 والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وأمها atina minan nar allahumma a'ti tirqabana minan مع wa adkhilna aljannata ma'a alabrar allahumma كله nas'aluka min ما kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك